ثم ا ن ش ْ ن ا ه خلقا اخر فتبارك الله َ ح س ن الخالقين ثم ِ ن ك ْ بعد ذلك لميتون ي ولقد م ا ي ا م ة تبعثون و ل ق خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين و أ ن ز ل ن ا من السماء ما ا فاسكناه ن في ا ل أ ر ض و إ ن ا على ذهاب ب ي ل ق ا ب ر و ن ف أ ن ش أ ن ا لكم به جنات من نخيل و أ ع ن ا ب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 بالدهن وصبغ للآكلين. وان لكم في ا ل أ ن ع ا م ل ع ب ر ة نسقيكم مما في ب ط و ن ه ا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 ما هذا إ ل ا بشر مثلكم يريد أ ن يتفضل عليكم ولو شاء, الله ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا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 َإِذَا الَّذِي اسْتَوَيْتَ الْفُلْكِ الْحَمْدُ نَجَّانَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَنْ وَقُلْ أَنتَ أَنْزِلْنِي مِنَ مَعَكَ عَلَى فَقُلِ لِلَّهِ رَبِّ「そして私は私の思い出を忘れ ن に」 ت خير المنزلين إ ن في ذلك لات و إ ن كنا لمبتلين ثم أ ن ش أ ن ا من بعدهم قرنا اخرين ف أ ر س ل ن ا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره أ ف ل ا ت ت ك و ن وقال الملا من قومي الذين كفروا وكذبوا بلقاء ا ل آ خ ر ه واترفناهم واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا إ إلا, الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم إِنْ إنكم لخاسرون ايعدكم أ ن ك م إ ذ ا متم وكنتم ترابا وعظاما أ ن ك م مخرجون هيهات هيهات لماتوعدون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 ما كذبون قال عما قليل ل ي ص ب ح ن ن ا ب م ي ن ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ي ح ة بالحق فجعلناهم غثاء, فجعلناهم غثاء وعدا ل ل ق و م ا ل ظ النابلسي م ي ثم للعلوم ا آخرين ل ا س ل ه ا و م ا ي س ت أ خ ر و ن ثم ثم ارسلنا رسلنا ت ت ر ى كلما جاء أ م ر س ل ه ا ك ر س و ل ف أ ت ب ع ن ا بعضهم بعضا وجعلناهم أ خ ا د ي ث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم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 حتى إ ذ ا أ خ ذ ن ا م ت ر ف ي ه بالعذاب إ ذ ا هم يجارون لا ت ج أ ر و ا اليوم إ ن ك م منا لكم صرون قد كانت آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم على أ ع ق ا ب ك م ت ن ق ص و ن مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يتدبروا القول ان جاءه ما م لم يات اباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنه بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون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 سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشرفون قل رب إ م ا ت ر ي م ي ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي احسن ا ل س ي ئ ة ت نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همدات الشياطين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 ا ه ا ك ل م ة هو قائلها ومن ورائهم, ومن ورائهم برزخ إ ل ى يوم يبعثون ف إ ذ ا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فاولئك هم المفلحون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 فاتخذتموهم ر لنا وارحمنا و أ ي الرائمين ر سخريا حتى أ ن س و ك م ذكري وكنتم منهم تضحكون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 وقرب اغفر و ر ح م و أ ن ت خير ر ا ل م